مصر راينا في فصل سابق ان تعميم العقائد المشتركه كان مرتهنا بقيام الدول الواسعه التي تطوى فيها عقائد القبائل والشعوب وتتجاوز اطرافها حدود الامه الواحده ومسميها في عصرنا هذا بالامبراطوريات والدول التي كان لها القسط الاوفى من هذه المساهمه العامه هي مصر وبابل والهند والصين وفارس واليونان وتضاف إليها اليابان لولا أنها في عزلتها قد أخذت أكثر مما أعطت وقد تخلفت من جراء هذه العزلة عن بعض الأطوار التي سبقتها إليها الأمم المتصلة بالمعاملات والمبادلات فتلبثت ببقايا الوثنية إلى مطلع العصر الحديث أما مصر فتاريخها في أطوار الاعتقاد هو تاريخ جميع الأطوار من أدناها إلى أعلاها من استثناء فشاعت فيها التواطم في كل الوجهين قبل اتحاد المملكة وبعد هذا الاتحاد يظن الكثيرون من علماء الأديان أن تقديس الصقر والنسري وابن آوى والقط والنسناس والجمل والتمساح وغير ذلك من فصائل الحيوان هي بقايا طوطميه تحولت مع الزمن الى رموز ثم فقدت معنى الرموز واندمجت في العبادات المترفيه على شكل من الاشكال اشاعت فيها عقيده الارواح فكان المصريون من اعرف الامم التي امنت في الروح ثم امنت بالبعث والثواب والعقاب بعد الموت ورمزوا للروح كذاره بزهرة وتاره بصوره طائر ذي وجه آدمي وتاره بتمساح او ثعبان وقالوا بان الروح تتشكل بجميع الاشكال ولكنهم لم يقولوا بتناسخ الارواح ولعل اختلاف الرموز من بقايا اختلاف الطوطم في زمان سابق لزمان الاعتقاد بالبعث والثواب والعقاب اما اثمه العبادات واعمها واقواها وابقاها الى اخر العصور فهي عباده الموتى والاسلاف دون مراء فان عنايه المصري بتشييد القبور وتحنيط الجثث واحياء الذكريات لا تفوقها عنايه شعب من الشعوب وقد بقيت اثار هذه العباده الى ما بعد بزوغ الديانة الشمسيه وتمثيل اوزوريس بالشمس الغاربه ثم تغليبه على عالم الخنود وموازين الجزاء فقصة أوزيريس هي قصة آدمية تشير إلى واقعة قديمة مما كان يحدث في الأسر المالكة في تلك البصور السحيقة وهي قصة ملك أحبه شعبه ثم نازعه أخوه ست عرشه فقتله جاءت زوجته إزيس بعد ذلك بابن اسمه حريس اغترثو في مكان قصي حتى بلغ الرشد فرشحته للملك فساعده انصار ابيه على بلوغ حقه في العرش وعاد ست ينازعه هذا الحق امام الالهه ويدعي عليه انه ابن غير شرعي من اب غير اوزيريس فلم تقبل الالهه دعواه وحكمت لحوريس بالميراث وتقول الاسطوره ان اوزيريس ولد في الوجه البحري ولكن راسه دفن في الصعيد بقريه العرابه المدفونه وان ست حين قتله فرق اعضاءه بين البقاع لكي لا يعثر على جثته احد من المطالبين بثاره ولكن ايزيس جمعت هذه الاعضاء وتعهدتها بالصلوات والاسحار حتى دبت فيها الروح من جديد وحملت منه بحوريس الذي قدح عمه في نسبه وقد حاول اوزوريس ان يعود الى الملك فاخفق في محاولته وقنع بالسياده على عالم المغرب حيث تغيب الشمس وتنحدر الى عالم الاموات وللخصب شان لا يستغرب في ديانة مصر القديمة وهم يرمزون الى الكون كله ببقرة تطلع من بطنها النجوم أو بامرأة تنحني على الأرض بذراعيها ويسندها شو إله الهوائي بكلتا يديه وأقدم ما تخيلوه في أصل العالم المعمور أنه عيلم واسع من الماء حفت عليه بيضة عظيمة خرج منها رب الشمس وأنجب أربعة من الأبناء هم شو وتفلوت والقائمان بالفضاء وجوب رب الأرض ونوت رب السماء ثم تزاوجت الأرض والسماء فولد لهما أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس فهم تسعة آلهة في مبدأ الخليقة نشأوا من تزاوج الأرض والسماء ثم استقر الأمر لثلاثة من هؤلاء هم أوزيريس وإيزيس وحورس وهناك صيغة أخرى من قصة الخلق فحواها أن راع كان مزدوج الطبيعة فتولد منه الخلق فهو منهم بمثابه الابوين ويتراءى لفريق من المؤرخين ان نراع نفسه اله الشمس كان ملكا على مصر في زمن من الازمان ويستدلون على ذلك بخلاصه قصته المتداوله في الاساطير وهي ان نراع ملك الدنيا قبل سكانها من البشر تمرد عليه رعاياه فسلط عليه ربه النقمة حتحور ثم اشفق عليهم من قسوتها فاعتزل الدنيا وحملته بقرة السماء على ظهرها فأقامه هناك واندمج شخصه بعد حين بشخص اوزيريس وقد فعل غربال الزمان فعله في تصفية هذه العقائد والارباب فنسي اوزيريس السلف المعبود ورسخ في الاذهان وصف اوزيريس الشمس القائمه على المغرب او عالم الاموات وتوحدت عباده الشمس بمعناها وتعددت باسماءها ومواعيدها وجمعت بينها كلها عباده امون ثم عباده اتون وعباده اتون هي ارقى ما وصل اليه البشر من عباده التوحيد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد فلم يكن المراد باتون قوس الشمس ولا نورها المحسوس بالعيون ولكن الشمس نفسها كانت رمزا محسوسا للاله الواحد الاحد المتفرد بالخلق في الارض والسماء وانما جاء هذا الطور بعد تمهيدات دينية وسياسية هيئت لمصر ولم تتهيأ لغيرها من الدول الكبرى في تلك الفترة فكانت في اقاليم القطر قبل ظهور عباده اتون ثلاث عبادات شمسيه تتنافس في المبادئ الروحية ووسائل النفوذ التي تتغلب بها على النظراء فكانت منف تدين لإله الشمس باسم فتاح وكانت عين شمس أو هليو بوليس تدين له باسم رع وأحيانا باسم أتوم وكانت طيبة تدين له باسم أمون ويتبين من مراجعة الدعوات والصلوات المحفوظة ان عباده فتاح كانت اقرب هذه العبادات الى المعاني الروحيه فارتفع فتاح من صانع حادث بالبناء والتماثيل وسائر الصناعات الى صانع مختص باقامه الهيكل المقدس الذي اصبح في اعتقادهم مثالا للعالم في ارضه وسماءه وما هي الا خطوه واحده بين بناء الهيكل الذي يمثل العالم كله وبناء العالم كله من اقدم الازمان قبل خلق الانسان وارتفع فتاح طبقه اخرى في مدارج القدره والتنزه عن النظراء فتعالى عن الاجساد الشاخصه للحس وتمثل لعباده روحا مسيطره على كل حركه وكل سكون في جميع المخلوقات من ذات حياه وغير ذات حياه فكان فتاح كما جاء في إحدى صلواته هو الفؤاد واللسان للمعبودات ومنه يبدأ الفهم والمقال فلا ينبعث من ذهن ولا لسان فكر أو قول بين الأرباب أو الناس أو الأحياء أو كل ذي وجود إلا وهو من وحي فتاح وما وجد شيء من الأشياء قط إلا بكلمة من لسانه صدرت عن خاطر في فؤاده فكلمته فكلمته هي الخلق والتكوين ويرى المؤرخ الكبير برستد ان عقيده فتاح هي اساس مذهب الخلق بالكلمه لوغوس عند الغريق القدماء على حاجه بالخالق الى اداه للخلق غير ان يشاء ويامر فاذا بما شاء موجود كما شاء ومن المحتمل جدا ان كهانه تلك العصور تدرجوا الى فهم قوه الكلمه الالهيه من فهمهم لقوة الكلمة على لسان الساحر وقوة الكلمة على لسان المبتهل بالصلاة وناسج كهان عين شمس على منوال كهان منف بتنزيه رع وتجريده من ملابسات الحس والتجسيد ولسيما بعد تفرغهم للعبادة الروحية وانصرافهم إليها كلما تعاظم سلطان الكهنة في طيبة وتفاقمت سيطرتهم على مناصب الدولة كهنه كهانو امون وقد توقدت كهانه امون في ايام المملكه الوسطى وظلت اوجهها بعد عهد تحوتمس الثالث اكبر ملوك الاسره الثانيه 12 ومرشح امون او كهانه امون بعباره اخرى للسياده المطلقه على ارجاء البلاد واتسعت الدوله المصريه في عهد تحوتمس الثالث حتى تجاوزت حدودها بلاد النوبة والصومال في الجنوب وامتدت الى الفرات وآسيا الصغرى في الشرق والشمال وكان اتساع افقي في السياسة مقترنا باتساع افقي في تصور العالم وما ينبغي لخالقه من التعظيم والتنزيه فرتقل الفكر الانساني في هذا العهد من البيئه المحليه الى بيئه عالميه ثم الى بيئه ابديه تنطوي فيها ابعاد المكان والزمان وطغى نفوذ الكهاني الامونيين على كل نفوذ في البلاد من جراء هذه القربه بينهم وبين الملك العظيم فاستأثر رئيسهم بلقب الرئيس في انحاء الديار وضيق الخناق على كهاني راع وفتاح ولزموا حدودهم مع الملك العظيم في اثناء حياته بقوته ورهبته وعلو اسمه بالمظافر والفتوح وفرط ما أغدق عليهم من الهبات والحبوس والأوقاف ولكنهم ذهبوا في الطغيان كل مذهب على عهد خنفائه فطمعوا في نفوذ الملك بعد اطمئنانهم إلى نفوذ الدين ومن هنا خطر للملوك خاطر الخلاص من هذا النفوذ فتكلم أم نحتب الثالث عن أمون في بعض أوامره وتسجيلاته باسم آخر هو اسم آتون وساعد على هذا التبديل الطفيف أن صفات الإله في أذهان المصريين كانت أقرب إلى صفاته عند كهان منف وعين شمس وأن مسالك الكهان الدنيويين من شيعة آمون لم تكن وفاق الآداب والعادات التي استلزمها ارتقاء المصريين في فهم كمال الإله لما تولى الملك أم نحطب الرابع أو أخناتون كما تسمى بعد ذلك كان التمهيد للعبادة الجديدة قد بلغ مداه وكانت سع الأفق في النظر إلى الدنيا والنظر إلى صفات خالقها قد وسع له المجال للابتكار والتجديد وأعانع بقريته على التدعيم بعد التمهيد وقد حفظت لنا النقوش والتمثيل والألواح وأوراق البردي كثيرا من أخبار أخناتون وأحواله وملامحه ومعاله مسيرته في مملكته وفي بيته وتكفي لمحات عابره الى شكل جمجمته وتركيب بنيته واساليب تفكيره ومناحي عباراته للعلم بانه كان عبقريا من اولئك العباقره الملهمين الذين يحدثنا النفسانيون انهم يتلقون العبقريه على حساب ابدانهم وهناءتهم في حياتهم كما نقول في تعبير هذه الايام وكان الفتى اخناتون حدثا ناشئا عند ولايه الملك معروفا بالعكوف على التامل والتفكير والخلوه بنفسه في صلواته ومناجاته وكان لطيف الحس حالما النفس منصرفا عن طلب الباس والقوه ومتابعه الفتوح والغزوات التي توقد بها بنك ابائه واجداده طمع فيه كهنه امون وخيل اليهم انهم مالكون زمام الامر كله على يديه غير ان الفتى الحالم كان عبقريا يحب الابتكار والتفقه في العبادات بالعقل والبداهه المستقله ولم يكن تقليديا يلقي بزمامه لمن يسيطر عليه وكان مع لطف حسه قويا نفسي صعب المراس استنكر دسائس الامونيين وتعافتهم على المناصب والاموال قمعهم قمعا شديدا ومحى اسم امون من كل مكان حتى هياكل ابيه واسمه الذي يبدا باسم امون وجهر بعباده اتون دون سواه وهجر العاصمه التي ساد فيها هذا الاله الى عاصمه اخرى في اواسط الصعيد وهبها لربه الواحد الاحد وسماها اخ اتون والغا جميع الارباب واعوانهم من الارواح والجنه واولهم الرب القديم ازيريس فكان هذا من اسباب غلبته يومئذ واسباب التمرد عليه بعد حين ومن صلوات اخناتون تعرف صفات الله الذي دعا الى عبادته دون سواه فاذا هو اعلى الصفات التي ارتقى اليها فهم البشر قديما في ادراك كمال الاله فهو الحي المبدي الحياه المالك الذي لا شريك له في الملك خالق الجنين وخالق النطفه التي ينمو منها الجنين دافع الانفاس الحيه في كل مخلوق تعيد بكماله قريب بالائه تسبح باسمه الخلائق على الارض والطير في الهواء وترقص الحملان من مرح في الحقول فهي تصلي له وتستجيب لامر ويسمع الفرخ في البيضه دعاءه فيخرج الى نور النهار واثبا على قدميه قد بسط الارض ورفع السماء واسبغ عليهما حلل الجمال وهو ملء البصر وملء الفؤاد وهو هو الوجود وواهب الوجود وصحوب الارض كلها عبيده لانه هو الذي اقام كل شعب في موطنه لياخذ نصيبه من خيرات الارض ومن ايام العمر في رعايه الواحد الاحد اتون وقد عقد كل من هنري برستد وارثر ويجل مقارنه بين صلوات اخناتون واحد المزامير العبريه اتفق المعاني بينهما اتفاقا لا ينسب الى توارد الخواطر والمصادفات ومن امثلتها قول اخناتون اذا ما هبطت في افق المغرب اظلمت الارض كانها ماتت فَخُرُوجُ الْأُسُودِ مِنْ عَرَائِنِهَا وَالسَّعَابِينُ مِنْ جُحُورِهَا وَيُقَابِلُهُ الْمَزْمُورُ الرَّابِعُ بَعْدَ الْمِئَةِ وَفِيهِ إِنَّكَ تَجْعَلُ ظُلْمَةً فَيَصِيرُ لَيْلٌ يَدُبُّ فِيهِ حَيَوَانُ الْوَعْرِ وَتُزَمْجِرُ الْأَشْبَالُ لِتَخْطَفَ وَلِتَلْتَمِسَ مِنَ اللَّهِ طَعَامَهَا وَيَمْضِي الْمَزْمُورُ قَائِلًا تُشْرِقُ الشَّمْسُ فَتَجْتَمِعُ وَفِي مَأْوِيهَا تَرْبُضُ والانسان يخرج الى عمله والى شغله في المساء ما اعظم اعمالك يا رب كلها بحكمه صنعت والارض ملانه من غناك وهذا البحر الكبير واسع الاطراف وهناك دبابات بلا عدد صغار مع كبار هناك تجري سفن وليوياثان التمساح خلقته ليلعب فيه ومثله في صلوات اخناتون با اكثر خلائقك التي نجهلها انت الاله الاحد الذي لا اله غيره خلقت الارض بمشيئتك وتفردت فعمرت الكون بالانسان والحيوان الكبار والصغار تسير السفن مع التيار وفي وجهه وكل طريق يتفتح للسالك لانك اشرقت في السماء ويرقص السمك في النهر امامك وينفذ ضياؤك الى اغوار البحار وتضئ فتزول الظلمه وقد ايقظتهم فيرتسلون ويسعون ويرفعون ايديهم اليه ويمضي سكان العالم يعملون وقد خطر لي ويجل كما قال في كتابه عن حياه اخناتون وعصره ان اتون واتوم تصحيف ادوناي بمعنى السيد او الاله في اللغه العبريه وان اخناتون ورث 아راءه من امه وهي تنتمي الى سلاله اسيويه بين شعب يقيم بين سوريا وآسيا الصغرى حيث يعبد ادوناي او اتون على مختلف اللهجات وهذا وهم جلبه التشابه في الاسماء لان اتوم من اقدم الارباب المصريه في معابد رع وقد كان رب الكون حيث لا شيء غير اللجة الطخياء المسمات في الاساطير المصريه نون وجاء في الفقرة السابعة عشرة من القسم الأول في كتاب الموتى على لسانه وأنا آتوم متفردا في نون وأنا رع حيث يبزغ مع الفجر ليبسط يديه على الدنيا التي خلقها وكانوا يمثلونه على تمثال رجل ملتح يضع على رأسه تاجي القطرين أي التاج الأحمر لمصر السفلى والتاج الأبيض لديستر العليا مجتمعين ويجعلونه رئيس مجلس الالهه باسم راع فراخ في اتوم فهو رب الاصيل وليس بالرب المستعار ولا شبه بينه وبين ادوناي او ادونيس بصيغته اليونانيه لان ادونيس رب الربيع والغرام يتخيلونه في موسم الشباب ويجعلمونه زوج فينوس او الزهراء ولا شيء من هذا في خصائص آتوم الذي يبدو على مثال الكهول ذوي اللحاء ويتقلد مفاتح الحكم والحكمة ويرجع إلى مبدأ الخليقة حيث لا شيء غير الماء والظلام والأرباب الشمسيون أشبه بهياكل عين شمس لأنها أرباب أصيلة لا تحتاج تلك الهياكل إلى استعارتها من ديانة أجنبية ولسيما أشبه بهياكل عين شمس الرب الذي يحمل تاج ايل حتريم ويرأس البحكبه الالهيه في السماء وقد كانت بظهور اتون تمهيدات لازمه لم تحدث في غير المملكه المصريه وهي تمهيدات الامبراطوريه وتمهيدات التنافس بين امون و رع وفتح و تمهيدات العبقريه التي تبشر بالدين الجديد وكانت لاتون خصائص متفرده لم يشركه فيها اله اخر من الهه الالبم القريبه الى مصر وهذا هو المهم في نشوء الديانات وليس المهم مجرد التشابه في مخارج الحروف اليس ادونيس عند اليونان كادناي عند العبريين وليس هذا ولا ذاك كاتوم في معبد عين شمس او غيره من المعابد المصريه وليس هؤلاء جميعا كالاله اتون الذي دعا اليه اخناتون فلا وجود لاتون بهذه الخصائص لو لم تسبقه التمهيدات القديمه التي مرت بعباده اتوم في مصر ومنها اتساع الدوله و ايمان المصريين بصفات رع وفتاح وامون وحاجه الزمن الى فهم جديد لصفات الكمال في الاله ثم عبقريه اخناتون التي تممت بابتكارها واجتراؤها ما بداه التاريخ قد كان عرب الجاهليه مثلا يعرفون اسم الله كما نعرفه اليوم ولكن الله الذي وصفوه والله الذي وصفه الإسلام لا يتشابهان بغير الحروف وبينهما من الفارق كما بين أبعد الأرباب على أن ويغل يقابل بين معاني أخناتون ومعاني المزمور فيرجح الاستعارة بينهما ويعود فيرجح أن أخناتون كان في غنا عن الاستعارة لما طبع عليه من العبطرية الدينية وما اتسم به كلامه من طابع الابتكار وقد تناول العلمة فرويد مسألة المقابلة بين عقائد أخناتون والعقائد العبرية فألف آخر كتبه في موضوع هذه المقابلة وسماه موسى والوحدانية Moses and Monotheism وانتهى من مقابلاته وفروضه إلى تقرير رأيه المرجح لديه وهو أن موسى عليه السلام وقال ربا بمصر في كنف الوحدانيه ونشا في اعقاب المعركه بين اتون وامون واستعد للنبوه في هذه البيئه الموحده فعلم بني اسرائيل كيف يوحدون الله ويعظمون صفاته وآلاءه وكان خروج بني اسرائيل فيما بين القرن ال14 وال13 قبل الميلاد اي في الجيل التالي لانتشار التوحيد بالبلاد المصريه استرسل فرويد في تقديراته وهو من بني إسرائيل حتى ظن أن موسى عليه السلام من دم مصري وليس من اللاويين كما جاء في العهد القديم لكن المحقق أن بني إسرائيل قد أخذوا كثيرا من عقائد المصريين وشعائرهم قبل عهد أخناتون بعدة قرون وبعده بعدة قرون إلا أن هذه الدعوة دعوة أخناتون كانت صحوة وجيزة تبعتها نكسة سريعة من جراء الأحداث السياسية التي أحاطت بالدولة ومن كيد الكهان المخلوعين في طيبة ومجاورها وهم كهان آمون الأقوياء الذين سلبهم أخناتون مناصبهم وحبوسهم وسيطرتهم على العرش والمحراب ولعلهم كانوا مغفقين في كيدهم لو استنع هذا المصطلح الكبير شيئا من الدهاء ولم تدفعه الحماسة الروحانية وراء كل تقدير وتدبير ولأنه هجم على الشعب في أعز العقائد عليه وهي عقيدته في أساطير عالم الأموات وشعائر الإله أوزيريس رب المغرب والخنود فأنكر سلطان أوزيريس على الأرواح وجرده من قدرة الحكم عليها بالعقاب أو العذاب فلم يؤمن بجحيم أوزيريس ولا بجحيم غيره وبشر الناس بحياة خالدة في حياة الأطياف تحياها الروح بين الهدوء في ظلمة الليل واستقبال الضياء من وجه آتون ولهذا بقيت عبادة أوزوريس وإيزيس بين المصريين كما بقيت بين اليونان والرومان وانطوت أيام آتون بانطواء أيام نبي آتون